بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكن نشتا فامن من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وامنا بخل واستغنا وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتكم نار لله لا يصلها إلا الأشخاص الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقاب الذي يؤتى مَا يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغافل ربه الأعلى ولا سوّف يرضى.